النوم المبكر يساعد على راحة الجسم والعقل ويزيد من النشاط والتركيز في اليوم التالي وقد أثبتت الدراسات أن النوم الجيد يقوي الذاكرة ويحسن المزاج ويقلل من التوتر لكن في عصر التكنولوجيا أصبح كثير من الناس يستخدمون هواتفهم لوقت متأخر تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الفيديوهات ليلناً يؤدي إلى تأخير النوم ويؤثر على جودة الراحة. كما أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يقلل من إنتاج هرمون النوم الميلاتونين، مما يؤدي إلى الأرق والتعب في النهار. لذلك، من الأفضل تقليل استخدام الهاتف قبل النوم، والحرص على النوم مبكراً للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.